ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكائن قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخدتها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 والذينَ سع فيِي آياتنا ماجزين أُول إِكَ أصحاب الجحيم وَمَا أَْرسَلناَّ مِن قَبَلِكَ مِرْ الرَسُول وَل نَبِيٍّ إِلَّا إذ تَمَن أَلقَ الشَّيلْطونُ فِي أُمْنَتِهِ فَيَسَقُ اللهَّهُ مَا يُلقِ الشَّيْلْطون فَيَن سَقُ اللهَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْلْطونُ ثَُّ يُحكِم اللهَّ آياته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 هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مدية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم